Thank you very Ya Rabbi, ya yeah من ربهم وإنما الذين كفروا فيقولون ماذا إراد الله بهذا فهلا يضل به كثيرا ويعيه به وما يضل خطرون ويخطرون ما أمر الله بني أن يوصل ويفسطون في الأرض أولئك كيف تدفرون بالله وكنتم ثم لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَإِلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ دَائِرٌ هُوَ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ مِّنْ مَا فِي الْأَرْضِ وَمِنَ السَّمَاءِ فَاسْمُ اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عليم وإن قال ربك <تكت> إني جاعبا <جعني> في الأرض خريفة قالوا أتجعل فيها ومن يفسد فيها ويسفك اتباء نحن نسفح بحبك ونطبس ذك قال إني لا تعلمون نما كل ناس ترقم ما لا who mm -hmm. لا للملائكة آدم فسجدون إلا وَالَّذِينَ عِندَهُ عِلْمٌ مِنَ اللَّهِ وَلَمْ يُنَزِّلُوا الْكِتَابَ عَلَيْهِ وَلَٰكِنْ يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنِ الْمَسْبَلَةِ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقُل لَّن نُّقْبِعَ بَعْضَكُمْ وَلَقُنْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَفَرْهُ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينَ فَتَلَقَّى آلَمَ بِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَيْهِ إِنَّهُ مَأْكَمٌ مَّحْمِيٌّ قُلْنَا ادْخُلُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِنَّ مَا يَنْتَهِي لَكُمْ مِنْهُ يُؤْخَذَ فَذَٰلِكَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ فَمَنْ تَبِعَ مُنَادِيَ فَخَوْفٌ وَلَا يحنبون. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَلَّمُوا بِآيَاتِنَا وَآمِنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَسْتَهْزِئُوا بِهِ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الحق وأنتم تعلمون وأقلوا الصلاة وأنتم الثكاة والكوه عارقين أتغلون الناس بالبر وتنسون أعفزهم وأنتم تتغلون الكتاب فها تعقلون واستعلموا بالصبر والصحاة لا لكثيرة إلا الخاتفين الذين يغنوا ما أمنوا نعاقوا ربهم وأنهم إليه يا فنسايل أبقوا نعمة الذي أنعمت عليهم وأني فضلتهم على العالمين ودكم لا تجذي نفسما من نفس الشيئا ولا يقبل منها سمعون وان الجياف من ال في العور يسمونكم سوم يذبحون ابناكم ويستحيون ساكم وكن ندال يوم وَاتَّقُوا الْمَطَرِ قَنَاعًا مِنْ الْبَحْرِ فَمَدِينَةٌ كُنْتَ أَغْرَقْنَا فِيهَا وَأَمْنتُمْ تَمُوتُونَ وَإِذْ عَاهَدْنَا مُوسَى أَهْرِمَ تَنَزَّلْتُمْ فَمَا كُنْتُمْ تَمْضُونَ ثم عفونا عنهكل من بعد ذلك